وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم بسُوطتان يوفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا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 ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم ولا أدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقرموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم لأكلوا من فوقهم ومن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 عمل صالحا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل السراء الى ارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريق كذبوا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 ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليبسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون أفلا المسیح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة وأمه صديقتان كانا يأكلان الطعام أنظر كيف نبين لهم الآيات ثم ننظر أن يأفكون قل أتعبدون من ضرو ولا نفع والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا منهم قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء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 كفروا لبئس ما قدمت لهم أعنفشهم أن سخط الله عليهم أن سخط الله عليهم وفي العذابهم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم مدخلهم مدخلهم أولياء ولا كثيرا منهم فاسقون